Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil al-alamin, Ar-Rahman rahim Malik yom adin. na'budu k nağbel ve İya k İhdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-lazina an'amta alayhim. Ghayri al İnna Allah yâmurukum, an tuadul amanatî ila ahlîya, وَإِذَا ıda hakamtum, ve ıda hakamtum bîna nasi al taḥkumu bil ahdil. İnna Allah nîgam yâdukum bi. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول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 وَنُنَزِّلُ مِن قِبَلِنَا مَن يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يضله ضَلَالًا بَعِيدًا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 فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا, لوجدوا الله tوابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا, ت... ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما مما قضيت ويسلم تسليما ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعذون به لكان خيرا لهم وأشد تسبتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما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 ذلذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا فانفروا ثباتا او جميعا وان منكم لمن لا يبطئ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أَكُمْ معكم إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن انك لم تكن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة لا مودتُي يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمدا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 Alhamdülillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yom الدين Iyâke na'budu wa Iyâke nasta'in Ihdina الصirاط المستقيم صirاط الذين أنعمت عليهم Hayayılmadıdu bir aley ve Allah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 Rab'na akhrijina min hazihi lalkar ya ti zhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al min الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت فقاتلو أولياء الشيطان إن الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون إذا فريق منهم يخشون الناس كخشة الله كخشة الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيات اينما تكون يدركم الموت اينما تكون يدركم الموت ولهاكم في بروج مشيدا وَإِنْ تُصِبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يتعي الرسول فقد أطاع الله وَمَا تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ تَقَائَفَ بَيْتَ تَقَائَفَةٌ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ ردوها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله لَا إله إلا هُوَ لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله أكبر سمع الله لمن حمده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 Selamü aleyküm ve rahmetullah Selamü aleyküm ve rahmetullah